إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة وهي فقرة التلاوات المرتلة هنا قراءة للقارئ الشيخ أبكى رزيق وهو من قراء مدينة جدة إمام مسجد الرحمة بحي النعيم نقدم له هذه التلاوة من مطلع سورة يوسف تلاوات مرتلة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 قص عليك أحسن القصص بما أنحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبي 10 کهوکبا وشمس و القمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للبنس 10. وکذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك عليك وعلا آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 أقتلو يوسف أو اطرحوه أرضي يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف يلتققه بعض السيارة إن ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا و وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِذَمٍ كَذِبًا قَالَ بَلْ زَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرُوا جَمِيعًا الله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بُشْرَى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بَشَرًا بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اكْرِمِي مَثْوَاهُ اكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى إذاهُ ولدا، وكذلك مكن عليوس في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على. كذلك رجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال ما وقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أنه وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من ذبر فكذبت فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ, إن كيدكن عَظِيمٌ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 لَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَافِدَةٍ وَآتَتْ كُلَّ وَافِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأِيْلَهُ أكْبَرَ لَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَشَلِ اللَّهِ وَقُلْنَا حَشَلِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت 119. الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا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 قال الآخر إنني أراني أحمل فوق رأسه خبزان تأكل الطير من نب ناب تؤيل إننا نراك من المحسنين قال لا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 مَنْ كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ صدق الله العظيم كانت هذه التلاوة ضمن فقرة التلاوات مرتلة وهي للقارئ أبكى رزيق وهو من قراء مدينة جدة وإمام مسجد الرحمة في حي النعيم استمعنا إلى هذه الآيات من مطلع سورة يوسف في السورة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وفيها أيضا بيان إعجاز القرآن الكريم بقوله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا فكان القرآن عربيا لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني ولهذا أنزل الله تعالى أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل وفي أشرف بقاع الأرض وكان نزوله في أشرف شهور السنة وهو شهر رمضان وبدأ هذا النزول في أشرف ليالي الزمان وهي ليلة القدر كما أن في هذه السورة سورة يوسف من إعجاز القرآن الشيء البديع فقد،, فقد قال العلماء إن الله تعالى ذكر أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجات البلاغة وقد ذكر قصة يوسف عليه السلام ولم يكررها فلم يقدر مخالف على الاتياني بمثل ما تكرر ولا على الاتياني بمثل غير المتكرر مع القرآن.